بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين رواه الكلين رحمه الله عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي بلال الحناء السندتان اكتريت بغلا الى قصر ابن هبيره ذاهبا وجائيا بكذا وكذا بمبلغ الاكثر وخرجت في طلب غريم لي يعني مدين الكهف خرجت في طلبه فلما صرت قرب قندره الكوفه خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل كأنما هذا قصر ابن هبير كان في الكوفة يبدو توجهت خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النيل خبرت أن صاحبي توجه إلى بغداد فاتبعته وظافرت به وفرغت مما بيني وبينه أخذت ديني وفرغ الحصاب بيني وبينه وراجعنا إلى الكوفة هذا يبدو أن قصر ابن هبيره مو في داخل الكوفة لأنه في خارج الكوفة هذا الجر إلى قصر ابن هبيره لكنه خالف وهكذا فعل وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوما فأخبرت صاحب الباغل بعذري شرحت لي أني أنا أعتدر أنا معذور خمسة عشر يوم أطلتك هذا الشكل قاعد قضيتي وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضيه فبدلت له خمسة عشر درهمة حسب لك أنه كل يوم درهم 15 درهم من ضر فأبا أن يقبل قال له ما أقبل فتراضينا بأبي حنيفة قلنا خب نترافعت أبي حنيفة فأخبرته بالقصة وأخبره الرجل كلانا ذكرنا القصة إلى أبي حنيفة فقال لي ما صنع بالباغل فس هذا الباغ المالك وين صار؟ قلت قد دفعه قلت قد دفعته إليه انضيته ما صنعت بالباغل قلت قد دفعته إليه سليما ذاك المؤجر قال نعم دفعه لي لكن بعد خمسة عشر يوما فقال ما تريد من الرجل قال أريد كرى بغلي حرب البغل الأريدة فقد حبسهم علي خمسة عشر يوما لو كان رايح إلى قصر ابن هبيرة وراجع صف وفط سعزمان ساعتين لكن الآن خمسة عشر يوما حبس بغل فقال ما فقال مارك ما أرالك حقا كل حكم حق ما ما عندك حتى المقدار اللي كان ايجار هالرواح الى قصر ابن هبيرة حتى ذا كان قال ما شيء ما ارى لك حقا لماذا هذا دليل ابي حنيفة يقول لانه اكتراه الى قصر ابن هبيرة وركبه الى النيل ما ركبه الى قصر ابن هبيرة ركبه إلى النيل وإلى بغداد، فضمن حينما غصب ضمن الغاصب ضمن فضمن قيمة الباغل وسقط الكرة الكرة وسقطت لأنه ما ذهب إلى الطريق الذي كان مكتري هذا الحيوان إلى ذلك وأنه ما ذهب إلى طريق آخر غاصبا فلما رد الباغل سليما وقبضته لم يلزمه الكرة ظاهر أن أبا حنيفة يريد أن يتمسك بقاعدة الخراج بالضمان يقول من يضمن المنافع إلى الخراج بالضمان هذا حينما غصب صار ضامنا وحينما صار ضامنا المنفع إلي فالمنفع له فأنت كل شيء ما عندك أردتم شنو رقم الرواية؟ أحد قالب برقم الرواية؟ الرواية أنا كاتبها من الكافي مجلد خمسة بحسب طبعة الآخن دي بالي في باب الرجل يكثر الدابة فيجاوز بها الحد او, أو يردها أو يردها قبل انتهاء قبل الانتهاء الى الحد الحديث السادس صفحه 29 صفحه 290 وواحد 291 بحسب طبعة الاخندي الموجود عندي طرعة الاخندي أنا كاتبه من وفي الوسائل صاحب الوسائل ناقلها ناقلها باستثناء كم صدر من الأخير اللي هو خارج عن محل الحكم يعني قصة ان كيف أن ذاك أخبر أن الإمام الصادق هكذا أمر هذا الأخير حادث كل الرواية هي محل الشاهد موجود في الوزائل كتاب الإجارة الباب السابع عشر الحديث الأول وذلك في المجلد التاسع عشر بحسب طبعة آل البيت صفحة مئة من 113 حال هكذا فقط ان كل شيء مال كلام رد البغلا سليمان قال لم يحسنوا الكراء قال فخرجنا من عنده مش بعد اذا كل شيء ما عطيك ما عطيك ال 15 درهم عطيك وجاء على صاحب الباغلي يسترجع يعني يقول ان لله انا الى راجع فرحمته مما افتابي ابو حنيفه انا كسر خاطري فاعطيته شيئا انطيتك هذا مقدار من مال وتحللت منه قلت أنت حلني قال خب حلال فحجيتو تلك السنه رحت الى فاخبرت ابا عبد الله عليه السلام بما افتى به ابو حنيفه فقال الصادق عليه السلام في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الارض بركتها قال فقلت لابي عبد الله فما ترى انت شنو الحكم ان تجده؟ قال ارى له عليك مثل كرى بغل لاهبا من الكوفة الى النيل انت رحت الى النيل ان ضي فلوسه كربه المثل ذاهبا من الكوفة الى النيل ومثل كرى بغل راكبا من النيل الى بغداد ومثل كرى بغل من بغداد الى الكوفة توصيه كل هذا اللي كنت قال قلت جعلت فداك اني قد علفته بدراهم انا صرفت علي علف هذا اخذ منه فلي عليه علفه قال لا العلفه انت علفته شخص قال لا لانك غاصب فقلت ارايت لو عطب الباغل ونفق اليس كان يلزمني هذا كأنما هم في ذهنه أن يستشهد علي بل كان الإمام الصادق يقبل كلام أبي حنيف يقول خوا أنا ضامن كنت لو لو لو هلك الباغل مات الباغل أنا كنت ضامن لولا فالسراج بالضمان اذا هذا ان يطبق على رأس الإمام الصادق سر مظاعه فتوى أبي حنيف رأيت الأعظم الماغل وأنا فق أليس كان يلزمني قال نعم إيه يلزمك بس هذا ما العراق يلزمك صحة طبعا لأنك خاص قال نعم قيمة الشهدنا قيمة بغلي يوم خالفته أو قل او اقرأها شكل قيمته باغل يوم خالفته او على بعض النسخ هناك ألف ولام على الباغل نعم قيمة الباغل يوم خالفته على كل حال فالشاهد هنا اوجب عليه قيمه يوم المخالفه بينما لو لو كان الحكم بالمثل قيمة يوم البخالفة ليه يعني قيمة يوم الغصب لماذا ضمنه قيمة يوم الغصب المفروض أن يضمنه قيمة يوم الأداء على ما شرحنا فيه رواية الأخرى أنه بناء على ضمان المثل يبقى عليه قيمة يوم الأداء لانه يوم الأداء هو الذي يجب علي أن أفعل مثله ما عندي مثل أفعل يوم الأداء قلت فإن أصاب البغلة كسر أو دبر أو غمز لو أن الباغل أصبح معيبا ما مات انكسر تمرق هل علي شيء قال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه الذي يوجب لنا التفكير الدقيق في تفسير هذه الرواية وأنه هل حقا يدل على قيمية القيميات أولاد الذي يوجب التردد والتفكير الدقيق مطلبان أحدهما أنه لو كان عليه قيمة يوم الغصب كما يخبر بالبال نتيجة غضو عليه السلام أرى له عليك مثل كرا بغل داربنا الكوفة إلى النيل ومثل كرا بغل جاهبا قوله قلت تعرف فذاك أني قائل قول الإمام الصادق قيمة بغل يوم خالفته هذا مثلا في بمعنى يوم معنى يوم الغصم ما معنى بعدين حينما يفرض الراوي أن هذا ما ماته لكنه تعيب يقول قيمة ما بين الصحة والعيب يوم تردك هذا صار يوم الرد عجبه إذا مات قيمتهم الغصب إذا تعيب قيمتهم الرد ليش التفريق بأي مناسبة به نكته ولعل تلك النكته تهدينا الى الجواب عن أصل هذه الروايه هذه نقطه تجلب الانتباه والنقطه الثانيه التي ايضا تجلب الانتباه انه يوم الغصب ليش يوم الغصب ليش افرض انه قلنا ان القيمي يغمن بالقيمه ليس قيمه يوم الراتب حتى يرجع على المثل لغما بالقيمة المفروض قاعدة طبعا ما أقول أن هذه القاعدة حجة أقول هذا يجعلنا نفكر في معنى الرواية مرة أخرى المفروض قاعدة أن يكون عليه لا تقول قيمة يوم الرد أن يكون عليه قيمة يوم التلف لا قيمة يوم الغصب، لأن يوم الغصب لا زالت العين موجودة، هو رامن للعين. متى انتقل إلى القيمة بناء على قيمة القيميات انتقل إلى القيمة يوم الثلاثاء، فكان المفروض أن يكون عليه أن تكون عليه قيمة يوم الثلاثاء. ليس يوم الراد لأن يوم الراد يناسب مثليه المثليات يوم التالي فلماذا قال يوم الغس؟ هاتان نكتتان تسترعيان الانتباه وتسترعيان الانتباه لعله من هاتين النكتتين إذا انطلقنا لعله نصل إلى جواب على أصل الله في الرواية ها. قلت فمن يعرف ذلك من يعين القيمه يعني مرة أخرى راجع إلى فرض الموت أن الباغل مات كيف نعرف قيمة الباغل كيف نعرف قيمة البال؟ من يعرف ذلك؟ قال أنت وهو أنت تعرف يعرف إما أن يحلف هو على القيمة فترزمك إذا هو حلف أن القيمة بغلي كذا لازم عليك فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لازمة إذا هو قال لا أنا ما احلف أنت أحلف فحلفت لازمتك لك. لازمت قيمه عليك او ياتي صاحب البغل يشهدون او ياتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمه البغل حين اكرا كذا وكذا يعني نفس يوم الغصب اخرى رجع الى يوم الغصب فيلزمك هذا صار ثقيل علي هذا الشخص هذا شيطي مرتبط بالإمام الصادق الإمام الصادق هكذا عمل وهذاك سني راضي بأبي حنيفة وأبي حنيفة بذلك الشكل هكما علي قلت إني كنت أعضيته لراهم ورضي بها وحللني خب أنا انضعت لراهم بعد فكم أبي حنيفة قلت لحللني حللني بعد قال إنما رضي بها وحل لك حينما قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به روح قول له قوله ألمام صاد خلش قوله أفتب فإن جعلك في خل بعد معرفته فلا شيء عليك تاكله كثيرا حللك لك, حل لك كل شيء ما فلا شيء عليك بعد ذلك قال أبو ولاد فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري رفت القيادة في الكوفة فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله وقلت له قل ما شئت حتى أعطيك شتج من مال أمريك فقال ذاك الشخص قد حببت إلي جعفر بن محمد ووقع في قلبي له التفضيل وأنت في حل وإن أحببت أن أرد عليك الذي أخذت منك فعالت أنت تبعد خلق أنا رضيت وحببت إليه جعفر من محمد اللي أنضيقهم أرجع لك هذا معنى قولهم سلام الله عليهم كونوا دعاة للناس بغير أرسلتكم هذا معنى على كل حالين أنا اليوم التقصير مني يعني القصور مني وليس التقصير تأخرت بس الرواية بعد ما كان الرواية موجودة كتب يستطيعون الذين راحوا وذهبوا يستطيعون أن يطالعوا الرواية لكن يجب أن نذتك في الرواية لكي هل الحق حتى تنتدوا الرواية على قيمية القيمية أولى وهذه آخر رواية لأن الرواية الأخرى أنهيناها في اليوم السابق وبعد ذلك ننتقل إلى بحث الشرائط المتبايعين اول شرط يذكره الشيخ طوسي شاط البلوغ هذا شاط البلوغ نحن درسناه قبل التعطيل كان من أنا أن نرتب الوضع بشكل فني رأينا أن ننتقل إلى شاط البلوغ بعد بعد ما درسنا شاط البلوغ التفتنا إلى أن الشيخ صاحب المكاسب ما ما شاء على هذا الشاط البلوغ. البلوغ مؤثر فعدلنا إلى طريقة الشيخ النصاري حتى يسهل على الفضار المطالعة يعني يطالعون وفق في الكتاب. الآن ما أبي ماذا أفعل؟ هل أكرر شرط البلوغ أو أترك الان ما أصنع؟ لا أعرف إن كان الفضار أكثرًا غير هذولا يقولون حتى أكرر وإلا. نقفر شعطا شعط البلوغ وننتقل إلى شعطا آخر أجيبوني على هذا أو غدا أجيبوني أو الآن أجيبوني مات أنه ماذا أفعل شعطا السلام عليكم ورحمة الله